يقول الذنوب الرحمة الله يا خلف خالي وجدي والخطايا للعفو من قبل تنفيذ العقوبة وانت لو تخطي عليه وتقول لي ما هو بدي لو قبلت العذر نوبه ما قبلته كل نوبه والعذر يلي عليك اخطيت في مزحي وجدي ما يساق إلا على شرواك والناس محسوبه والغلال يساقن يصوبك ويدي فوق يدي عيب يلي تجهله والرجل ما يجهل عيوبه والظلام اللي سريته لين ضعت وباح سدي ذاك ليل من سراه وضاع ما حسب بذنوبه ليت لي منه مثل مال الكفيف من المقدي كان ما ماشيت بيت الحلم طوبه فوق طوبه ليت لك لي منه مثل مال الضعيف من التحدي كان ما طاح الشجاع اللي ستر جرحه ذنوبه اه من كثر الخطايا والظليمه والتعدي وانت عذرك ما البحر والملح واسباب الرطوبه لو شربت من البحر في طاعتك هي تصدي كان يغني عن شمال الساحل الشرقي جنوبه لو أقول ان البحر مثل الهواء ما هو بقدي ما قدرت أقول قلبي تاب وأعرض عند روبه لو توب من الذنوب اللي جنت الأيام ضدي ما قدرت أتوب عن ذنب يعن القلب صوبه كيف أتوبك اجمل ذنوبي ووقف عند حدي وانت ذنب اللي الله ولا لي عنها توب عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بن كود 227077 اي ابو عبد الله